ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أذرو أَنْ أن إنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.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 ولون، ولقم فيها جمال حين تريحون، وحين تسترحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشك الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم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 وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ سماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُ إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتهوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وَسُبُلًا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم تَذْكُرُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كمن لا يخلق يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا الله اللَّهِ لَا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 لا هكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون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 قَاللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَسُؤٌ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَم سيجِمْ، فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.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 ولنعم دار المتكين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفرون بِأَغُمِّ الْمَلَائِكَةِ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دُخُولَ الْجَنَّةِ بِمَا كُنْتُمْ تَمْلُونَ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم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 تهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباد ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاء المبين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 إِنَّا خَلَقْنَا بالله مِنْ نُطْفَةٍ لا يبعث الله من يموت وَأَقْسَمُ بِاللَّيْلِ عليه لَا ترى الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين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 والذين هاجروا في الله من بعد ما هلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 قوم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون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 يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون لَّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ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 قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَهُ نُسْكِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْضٍ وَدَمِ الْلَّبَنَ الْخَالِصَ سَائِغَ لِالشَّارِبِينَ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 والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَن لَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَادِدِ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 قَمِّنَ قم السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ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 HON HASANAN FA HUWA YUNFIQU MINHU SIRRAN WA وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِينِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مُلَأِهِ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَفِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَعْمَلُهُ كَمْ وِهُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ لَاصِرَاطٌ مُسْتَقِيم وَلِلَّهِ غَائِبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أمر إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير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 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَةَ كِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَةَ كِيكُمْ بَأْسَكُمْ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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَرْكَانَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو فَالْقَوْ إِلَيْهِ الْمَقُولَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَضَتْ غَضَبَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثَتْ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 ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق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 بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَتَمْ كَانَ آيَتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وغدا وبشرى للمسلمين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 ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم انما يا ترى الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون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 وَأُلَائِكَ هُمُ الغافلون لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هم الخاسرون ثُمَّ إن رب بَكَلِ الَّذِينَ هَجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رحيم يوم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 ذبوف أخذهم العذاب وهم ظالمون، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وشر. كروني عمت الله إن كنتم إياه تعبدون. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن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 <يصفح> ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين <Babaria> شاكرا لأنعمه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 تلفوا فيه وان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ادعو بك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم مهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ افتقوا الذين هم محسنون